أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنروة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما